مليون اسف ما ترجعك ولا ترجع يوم واحد ضاع يمك مش معنى هسه صح قلبك فجاه صرت ثاني عزيز وصرت همك جرح بي ما يطيب يا اللي كان اسمك حبيب انتهى الحب الجمال وما ابغى بس جرح شلسه منك يا قهر بما يتصلح للكسر جنت من اللي الي وما ابطل للصبح وهذا النصي Laat wel eens wel eens lekker, maar laat laat شمس منك قل لي شنسة يا مكان لعفت بيه وما جرحته كل عذابي ونار قلبي وشك وشي خرب حياتي منك انت ترى مو سهل صعب غدرك ينحمل اياست منك وعفت عرفت ما تنعزل رد غيرك ما قدرت كل شي بحبك حرق يعني شك رجى غير من قليلين الأصل وما أرضى تحجي ولاي بالحب بلحبا ما أمن الإنسان خالي الوعى لا تواني Laat wel eens lekker, laat wel laat